تأتي من الله الألطف سميت هذا المقال اعتراف أقول فيه إنها لأوقات حزينة ولكنه حزن يعقبه بإذن الله صفاء وإنها لحظات مؤلمة ولكنه ألم يعقبه بإذن الله شفاء إنها ساعات الاعتراف حين يعترف الإنسان أمام ربه بالتقصير والخطأ وحين يقر بأنه سار زمناً على خط الشيطان وللمعصية قد وطئ إنها ساعات الاعتراف حين يتعمل الإنسان فيها شيئين اثنين في آن واحد نعم عظيمة كبرى تتوالى من الله اللطيف ومعاص عظيمة كبرى تتوالى من العبد الضعيف أمنٌ وصلام وعافيه من الأمراض والاسقام طعام وشراب وكساء وثياب عيون مبصره وهناك من ابتلي بفقد عينيه والسانات الناطقه وهناك من ابتلي بعي في لسانه وصمما في اذنيه وصمم في اذنيه نعم في انفسنا واهلنا ونعم قبلنا وفيما يلينا عطاءٌ في حلنا وترحالنا وعطاءٌ في صيفنا وشتائنا نعم نذكرها وربما نسينا أضعافها وطرقٌ واضحةٌ للشكر وربما سرنا خلافها وأمام هذا العطاء المتتالي وذاك الكرم المتوالي ينظر الإنسان إلى نفسه وما الذي قدَّمه؟ وبذله من أجل خالقه وربه فيجد أنه قد سقط في يده ذنوبٌ لم تنقطع وآفاتٌ ما زالت في القلب لم تُنتزع حقوقٌ للكثير من الناس لم تُؤدَّ بعد ومعاصٍ متنوعةٌ يصعب فيها الحصر والعد كم هي النعم المُسدار ومع شديد الأسف فبها نعصِ الإله كم فاتنا من صلواتٍ وركعات وكم هي مواطن الفتن التي تركنا فيها الحق وسرنا نتبع الشهوات سارعنا كثيراً لتلبية رغبات الهوى واختلط ما في القلب وعلى كثيرٍ من الغش قد انطوى فيا أيتها الجوارح اعترفي بذنوبك فكم من مشهدٍ محرَّمٍ صوَّبت صوبت العين النظر فيه وكم من قول باطل اطرب الاذن فاصابها الضياع والتيه وام اللسان وما ادراك ما اللسان فقد دمر الكثير من بني الانسان تكلم بالباطل وهو قادر على قول الحق وشهد بالزور وهو على الكف فلا ينطق كلمات كثيره تكلم بها فأضحكت الناس في الأرض وأغضبت الخالق في السماء وعباراتٌ عديدةٌ تفوَّه بها فأعجبت المخلوقين وأما في ميزان الله فهي هباء كم ظنَّ الناس بنا خيرًا والله بحالنا أعلم وأقدر وكم رعى الناس من ظواهرنا فجاملونا ونحن بالضرب أولى وأجدر نتزيَّن أمام الخلق بجميل المنطقة وحسن الكلام ثم نرتكب, الك... ثم نرتكب القبائح إذا خلونا مع ربنا ذي الجلال والإكرام فياربي إني لأعترف بكل ذنوبي وتقصيري ويا ربي لا لأقر بما جنت يداي وقلبي وتفكيري ذكرت القليل من ذنوبي وقد نسيت الأكثر ومع ذلك فإني لأرجو رحمة ربي فهو أوسع وأكبر سأظل, سأظل أطمع في فضلك يا إلهي وسأظل أذكر نعمتك وأنا الغافل الله لن أقنط من رحمتك لن أقنط من رحمتك لن أقنط من رحمتك وقد وسعت كل شيء ولن أيأس من فضلك وقد شمل كل حي أنت ربي ولا رب لي سواك وأنت خالقي ولا خالق لي إلاك فاغفر لعبد قد عصى فأتاك يرجو عطاءً وافرا ونداك يا رب عفوك عن ضعيفٍ مذنبٍ فعلى القبيح وقلبه متفطر لكنه يرجو إلهاً محسنا يعطي الكثير على القليل ويغفر فاسكب بفضلك يا إلهي منةً في قلبه حسن الظنون وأكثروا اني لأعلن لا اعلنو لا عن فضله اني لا اعلنو هل ذنوبي انكر فالخلق كل الخلق ماذا عندهم والحل كل الحل عندك ايسر فاكتب الهي تائبا في جنه فهو الذليل بل الضعيف الافقر اني لا اوقن يا الهي انني ان عدت للشرع الحكيم إن عدت للشرع الحكيمِ اوقر اني لا اعلم يا الهي اننا ان طهرت اسرارنا والمظهر فلسوف تعفو عن كثير سابق وينالنا منك العطاء الاوفر ولا سوف نسعد باللقاء اذا دنا منا الغفور فغايه تستمطر اسال ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسعاده في الدنيا ربنا عز وجل يقول لنا جميعاً يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله عز وجل وعدنا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا يا أيها الناس بوعد الله سبحانه وتعالى من عمل صالحاً من كثير أو قليل فربنا يؤكد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل ومن يتق الله يجعل له مخرج ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بربه سبحانه وتعالى ويقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه أخيراً كلمات شكر نبعثها إلى إمام الجامع جزاه الله خيرا الشيخ محمد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر أن, أن يعظم له العطاء وأن يجزل له المثوبة ولمؤذن الجامع وللمسؤول عن النجلة الثقافية وللمسؤول عن التنظيم أشكر إخواني الذين كانوا في الخارج يركبون الناس وقد وجدوا من الناس الكلام من بعض الناس الكلام الشديد لكنهم يعملون ان شاء الله من أجل الله سبحانه وتعالى وشكرا لكم أيها الحضور من الرجال ومن النساء فهنيئا لكم بالإمام وهنيئا للامام بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى لباني هذا المسجد أن يرحمه الله عز وجل وان يسكنه فسيح جناته وأن يُوسِّع له في قبره وأن يُوصِل له الأعمال الصالحة التي تقام في هذا المسجد وأن يجمع شمله بأولاده وذريته وأحبابه في جنات النعيم وأسأل الله عز وجل أن يبارك في في ذريته وأعتذن منكم يا أيها الإخوة جميعاً وأنتم أهلٌ أن تعذروا أخاكم أني حاولت قدر المستطاع في هذه الليالي أن أختار ما يناسبكم. ربما أصبت في بعض الشيء وأخطأت في الكثير لكن حسبي وعزاي أني أردت فائدتكم وبإذن الله عز وجل سنفتح المجال في السنة القادمة لاقتراحات أولى وأفضل سائل الرب أن يغفر لي ولكم وأن يرحمني وأن يرحمكم وأن يرزقنا ليلة القدر وسامحوني على اختياري للموضوعات فربما ما ناسب فلانا لم يناسب فلان لكن حسب أني اجتهت أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل أن يغفر للجميع وأن يوفق الجميع وأن يسعد الجميع وأن ينور للجميع وأن يحقق أماني الجميع وان يجمع شملنا سعداء وأن يختم لنا رمضان بغفرانه والعتق من نيرانه وان يوسع لنا في رزقه وان يبارك لنا في في حياتنا هو ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين